ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العطر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا فارجعنا نعما صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم في جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون امم الذين امنوا اعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نزلا, نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن كِرَأَى آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ مِرْيَةً مِن لِّقَاء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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ Tämä